الله سبحانه وتعالى خص الذين يكنزون الذهب والفضة بالكي في جباههم وجنوبهم وظهورهم فلماذا هذا الاختصاص بنوعية هذا العذاب دون مانع أنواع الذكاة الأخرى يقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يثمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم هاتان الآياتان من سورة التوبة وقال القرطبي في التفسير الكي في الوجه أشهر وأشنع وفي الجنب والظهر آلم وأوجع فلذلك خصها بالذكر من بين سائر الأعضاء وقال علماء التصوف لما طلبوا المال والجاه شان الله وجههم ولما طووا كشحا من الفقير إذا جالسهم قويت جنوبهم والكشح هو الجنب ولما اسندوا ظهورهم إلى أموالهم ثقة بها واعتمادا عليها قويت ظهورهم وقال علماء الظاهر أي غير الصوفية إنما خص هذه الأعضاء لأن الغني إذا رأى الفقير زوى ما بين عينيه وقبض وجهه وإذا سأله طوى كشحه وإذا زاده في السؤال وأكثر عليه والله ظهره فرتب الله العقوبة على حال المعصية هذه آراء اتهادية لا مانع من قبولها في تفسير هذه الآية وفي عذاب مانعي الزكاه نصوص كثيرة في القرآن والسنة يسهل الرجوع إليها والله أعلم